ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما باغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة المزمل عبر وعظات قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل أصله المتجمل فودغمت الزاء في التاء صارت المزمل والتزمل معناه التغطي بالشيء كعادة الناس في أنهم إذا ناموا يتغطون بالألحافه فالمزمل هو المتغطي بالغطاء وقت النوم وفي قوله تعالى يا أيها المزمل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله يا ايها المدثر فخوطب بالمزمل والمدثر في هذين الموضعين وفي بقيه المواضع خاطبه الله بقوله تعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل قم الليلة بدل أن تنعم وتتغطى قم للصلاة قم للصلاة والتهجد وقم الليلة بين سبحانه انه ليس المراد انه يقوم الليل كله بل يقوم نصفه او ينقص منه قليلا او يزيد عليه وهذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه قيام الليل كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل الا قليلا قليلا من الليل ثم بين المقدار قال نصف نصفه وبدل من الليل ولذلك هو منصوب وبدل المنصوب منصوب نصفه اي نصفه وقم نصفه جد عليه او ينقص منه قليلا الى الثلث ينقص منه قليلا إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين فخيره سبحانه وتعالى ووسع له في ذلك في أن يقوم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه كما في آخر السورة ولم يحكم عليه مقدارا معينا اوجد عليه هذا مقدار القيام ثم قال ورتل القران ترتيلا رتل القران في التلاوه في صلاه الليل أي تمهل في قراءته ولا تستعجل وتهذه هزا بدون تدبر بل اقراه قراءة متمهله مفسرة في على رؤوس الآيات هو المجد القراءه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره مد ولا يهزه هزا لان هذا من اسباب لان هذا من اسباب تدبر اما لو اسرع فيه وهزه هزا فانه لا يتدبره التلاوه تكون متوسطه بين الهذب والهذرمه وبين التمطيط والتمديد الزائد والممل المكلف ان يكون بين بين هذه القراءه المشروعه لان تركيل القران وسيله الى تدبره والتأمل فيه ووسيلة إلى الكشوع أيضا وسيلة إلى الكشوع في تلاوته فهذا من أعداب تلاوه القرآن فالقرآن مرتل في نزوله وركلناه ترتيلا يعني نزلناه متتابعا ولم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى تكامل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فهو مرتل في نزوله ولم ينزل جمله واحده وبسرعه ويرتل في تلاوته ورتل القران ترتيلا عرفنا معنى الترتيل المطلوب وقوله ترتيلا الاصل ان يقال ترتلا لان رتل ترتلا ترتل ترتلا ولكن جاء ترتيلا بدل ترتلا لاجل الفواصل لاجل فواصل الايات رتل القران ترتيلا ثم قال جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا عن القران سنلقي اي ننزله عليك ونوحيه اليك قولا القران قول لانه كلام الله سبحانه وتعالى فهو قول الله وكلامه وتنزيله سبحانه وتعالى ثقيلا في معناه ثقيلا في معناه وثقيلا في العمل به وثقيلا في قدره ومنزلته واما الفاظه فهو ميسر ولقد يسرنا القران يذكر فهو ميسر في تلاوته وحفظه اما من ناحيه العمل به في اوامره ونواهيه فهو ثقيل على النفوس ثقيل على النفوس وكذلك في معانيه لأن معانيه غزيرة القرآن معانيه غزيرة ولا أحد ولا أحد يحيط بمعاني القرآن وعلومه وإنما كل يأخذ منه بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم بين له كيف يقابل هذا الثقيل هذا القول الثقيل يقابله بقيام الليل لان قيام الليل أسهل أسهل من قيام النهار فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطن ويستعين على على تحمل القرآن وتدبره لأن يقرأه في صلاة الليل وناشئة الليل قالوا الليل كله ناشئة كله ناشئه وقيل ناشئه في الليل هي القيام بعد نوم ناشئه الليل هي القيام بعد نوم فينام اول الليل ويريح نفسه ثم يقوم وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم فانه كان يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها يبادر بالنوم لأجل قيام الليل فهذا ما والله أعلم معنى قوله ناشئة الليل هي القيام بعد نوم وبعد هجعة وكذلك الليل كله ناشئة يعني لو قمت بعد المغرب او قمت بعد العشاء او قمت وسط الليل او اخر الليل كله كله ناشئة الليل لكن الناشئه التي هي احسن هي القيام بعد نوم ان ناشئه الليل هي شد وطئا اي توافقا بين اللسان والقلب فيكون القلب حاضرا في صلاة الليل أكثر من حضوره في صلاة النهار لأن الليل تهدأ فيه الأصوات تنقطع الحركات وليس فيه ما يشغل الإنسان عن تدبر القرآن خلال النهار فإنه تكثر فيه الشواغل والأصوات فينشغل الانسان ويقل تدبره للقران ان ناشئة الليل هي اشد وطئا بقراءة وطئا اي مواطعه بين القلب واللسان فيتدبر تدبر القران اكثر من تدبره في غير الليل وايضا ينشط على تلاوة القرآن أكثر من نشاطه في غير الليل وهذا شيء مجرد معروف لكن يحتاج إلى تعود يحتاج إلى أن يتعوده الإنسان ثم يتلذذ به بعد ذلك يكابده في أول الامر ثم يتلذذ به بعد ذلك ويحن إليه هي أشد وطءا واقوم قيلا أي أحسن تلاوة وتلززا في القرآن في الليل فيحصل فيه أنه أحسن ربعا وأقرم قيل هذا في كلاوته بصلاة الليل كما ذكرنا أن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يعودها ويجد مشقة في أول الأمر لكن إذا عود نفسه تلذذ به وصار يتطلع اليه ويفرح به ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرح بليل الشتاء بطوله لانه يتلذذ بقيام الليل تلذذ فيه بقيام الليل وكان من السلف كان من السلف من يشق عليه طلوع الفجر لأنه في لذة وفي نعيم فإذا طلع الفجر انتهى قيام الليل فيفقد ذلك وكان يشق عليه طلوع الفجر إن ناجئة الليل هي شل وطئ وأقوى مقيل ثم قال جل وعلا إن لك في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا أي حركة سبحا أي تحركا في أعمالك وأشغالك تجعلها في النهار عندنا الإنسان في الى إلى طلب الرزق في الى إلى الذهاب والعياب بحاجة إلى التكسب فيجعل هذا في النهار وهو وقت طويل يتسع يتسع للحركة وطلب الرزق والأعمال التي تساعده على قاعة الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى زيارة الأقارب والأصدقاء بحاجة إلى أمور كثيرة ويجعل ذلك في النهار إن لك النهار سبحا طويلة فيخصص الليل للتهجد ويخصص النهار للأعمال للأعمال التي يحتاج وبهذا تنتظم تنتظم أموره وتسهل عليه تسهل عليه الأمور خلاف ما إذا غير هذا النظام فإنه يرتبك إن لك في النهار سبحا طويل ومع هذا لا تغفل عن ذكر الله في النهار واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك في النهار ولا تغفل عن ذكر الله عز وجل تجعل لك نصيبا من الصلاه الصلاه النافله في النهار وتجعل لك نصيبا من تسبيح والتهليل والتكبير والاذكار تجعل لك نصيبا من تلاوه القران فلا تخلي النهار من الذكر والعباده وتقولها النهار للعمل الدنيا والليل لعمل الاخره كلاهما كلاهما وقت للاعمال المفيده واذكر اسم ربك اي اذكر الله جل وعلا واسم ربك عام لكل أسمائه سبحانه وتعالى صفاته لأن الاسم إذا أضيف فإنه يعم واذكر اسم ربك اذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأكثر من ذلك وتبتل إليه إن قطع إليه تبتل التبتل هو الانتفاع وابن تفوض امورك اليه تعلق قلبك به تشتغل بطاعته حتى وانت في اعمال الدنيا تشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله ولا تنشغل بالناس والقيل والقال وما لا فائده لك منه تبتل إليه أي لذكره وعبادته وكن مع الله دائماً وابدا في ليلك ونارك تبتل إليك كيلاً رب المشرق والمغرب المشرق والمغرب جاء هنا مفردا المشرق والمغرب وجاء في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين جاء في آية ثالثة رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون وقوله سبحانه وتعالى رب المشرق مشرق النجوم والكواكب تشرق منه الشمس والقمر والنجوم والمغرب تغرب منه فهو شامل وإن كان لفظه مفردا فهو شامل لكل الكواكب رب المشرقين والمغربين قيل ما مشرق مشرقي الشمس والقمر ومغربي الشمس والقمر وقيل مشرق الشتاء ومشرق الصيف والمعاني المتقاربه في هذا رب المشرق والمغربي لا اله الا هو رب ما دام رب وخالق ومالك المتصرف فهو الذي يستحق العباده يستحق العباده لا اله الا هو اي لا معبود بحق سواه لأنه هو الرب الخالق وما عداه فهو مخلوق مدبر فالمعبود حقا هو الله وما عبد سواه هو عبادته باطلة ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولا تقل لا اله الا هو أي لا معبود الا هو لأن المعبودات كثيره ولكن قل لا معبود بحق ذلك بأن الله هو الحق فالذي يعبد بحق هو الله وما سواه فهو معبود بالباطل اما لو قلت لا اله الا هو لا او لا اله الا الله لا معبود الا الله فهذا يفضي الى معنى باطل وهو ان كل المعبودات تكون هي الله يكون هذا مع وحده الوجود والعياذ بالله فيتنبه لهذا تنبه لهذا لا اله الا هو لا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى وكل ما عبد سواه فهو باطل من سائر المعبودات لان العباده للرب ولا رب سواه سبحانه كما انه هو الرب وحده وهذا يقر به المشركون انه هو الرب وحده وهو الخالق والرازق والمدبر وحده ولكنهم لا يوحدونه بالعباده يشركون به معه غيره يشركون معه غيره فناقضوا انفسهم في هذا فالذي يستحق العباده هو الرب الذي لا رب سواه لا رب للمخلوقات لا خالق لا رازق لا مدبر لا مصرف للكون سواه وهذا باعتراف الجميع فما دام أنه لا رب سواه يجب أن يكون لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا كل أمورك إليه وفوضها إليه والتوكل من اعظم انواع العباده فاعبده وتوكل عليه ولا تتوكل على غيره التوكل عباده ولا تكون العباده الا لله فمن توكل على غيره فقد اشرك اما أنك توكل من يقوم ببعض الاعمال يبيع لك يشتري لك هذا ما يسمى توكل هذا يسمى توكيل والوكاله هذا امر سائر انما توكل هذا لا يكون الا لله الا على الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اتخذه وكيلا في أمورك التي لا يقدر عليها إلا الله وكل الله فيها توكل عليه في حصولها أطلبها منه أما التوكيل في الأمور التي يقدر عليها الإنسان من التصرفات فهذا يسمى بالتوكيل ولا يسمى بالتوكل تخذه وكيلا ثم قال سبحانه وتعالى واصدر على ما يقولون اصدر أيها الرسول أيها المتجمل اصدر على ما يقولون توكلت على الله وفوضت أمورك إليه فلا تلتفت لما يقولون أوخيكا يقوله المشركون فيك ويذمونك به انه مجنون انه ساحر انه كاهن الى غير ذلك من صفات الذم اصبر لا تقابلهم بالمثل اصبر على ما يقولون وهذا قبل ان يفرض الجهاد لان لأ السوره مكيه هذا قبل ان يهرب الجهاد جهاد الكفار يصبر على ما يقولون وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من اتباعه هل الذي يتراجع اذا ذمه الناس او قالوا فيها او اذوه يتراجع عن فعل الخير والدعوه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتراجع هذا إنما يجاري الناس ولا ولم يصبر ويستمر فيما أمره الله جل وعلا به المؤمن يحتاج إلى صبر دائما يحتاج إلى صبر على المصائب يحتاج إلى صبر على اذى الناس يحتاج إلى صبر على تعب العبادة والجهاد يحتاج إلى صبر الذي ليس له صبر لا يستمر بل ينقطع ينقطع في اول الطريق الصبر هو الذي يحمل المسلم على الاستمرار في فعل الخير وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أخذ من هذه الآية وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئم شيدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كل يحتاج إلى الصبر حتى الكفار يتواصلون بأن يصبروا على آلهتهم وهم على باطل اصبروا على آلياتكم فالمؤمن من باب اولى أنه يصبر على الحق لأنه على الحق وما يناله فهو في سبيل الله عز وجل محسوب في حسناته تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر لأن الذي يوصي بالحق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله سيؤذى ويحتاج إلى صبر. قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما عصابك ان ذلك من عزم الأمور أنت تريد من الناس رحبهم بك ويأتر شلك الورود ما بحاصل هذا هذا ما حصل للرسل عليه الصلاة والسلام حاصل ان الناس يكرمونك إنهم يستقبلونك وانهم يستقبلونك وأنهم لا سيقابلونك ولا يتقبل منك الا القليل والكثير يضادونك ويعادونك ويتكلمون فيك ويلومونك حتى اصدقائك يلومونك حتى الجهال وان كانوا من المسلمين يلومونك انت مستعجل انت وأنت وانت اصبر لا تكترث ما دمت على الحق واصبر على ما يقولون واهجرهم اي اتركهم الهجر معناه الترك اتركهم لا, ي... لا يهمك امرهم كلامهم فيه هجرهم هجرا جميلا هجرا جميلة لا أذية معه الهجر الجميل هو الذي لا أذية معه فلا تؤذهم اصبر عليهم ولا تؤذهم هذا الهجر الجميل اصفح الصفح الجميل الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه هو الذي لا عتاب معه صبر جميل الصبر الجميل هو الذي لا شكايه معه الى المخلوق لا تشكو معه الى المخلوقين ولكن تشكو الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله مع انه صابر حتى بيضت عيناه من الحزن وما هذا ما, ما شكا الى الناس انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون فالصبر الجميل هو الذي ليس معه حكايه المخلوقين والهجر الجميل هو الذي ليس معه اذى والصفح الجميل هو الذي ليس معه عتاب وهذا كما ذكرنا هذا في العهد المكي قبل أن يؤمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام وهجرهم هجرا جميلا ثم بين سبحانه وتعالى ما ينتظرهم أن تهجرهم خلهم علينا نحن الذين نتولى جرهم هجرا جميلا ثم قال وذرني والمكذبين أنا أتولى جزاءهم ولا أهملهم وأكفيك شرهم ذرني والمكذبين الذين يكذبونك لا يهمونك اهجرهم وأنا أتولى جزاءهم وأصرف كيدهم عنك ذرني والمكذبين ما جئت به ودعوتهم إليه أولي النعمه الذين بطروا نعمة الله ولم يشكروها وتكبروا بهذه النعمة على الخلق وعلى الرسل اغتروا باستدراج الله لهم وامهاله لهم اغتروا بذلك لهم بذلك حساب عند الله سبحانه وتعالى لن يفلت منه درني والمكذبين اولي النعم النعمة جاءت في موضعين في هذا الموضع بالفتح وفي سوره الدخان ونعمة كانوا فيها فاتحين وأما في بقيه الايات فهي بالكسر نعمه <تصفيق> ومهلهم قليلا مهلهم قليلا لا يحسبون أنه أنهم سيتركون دائما وابدا إنما يتركون مده قليله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ وهذا الترك انما هو استدراج لهم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فلو عاجلهم الله بالعقوبة لكان أسهل عليهم فكونوا أمهلهم هذا أشد عليهم والعياذ بيهم والله حكيم عليم بما يجري ومهلهم قليلا ثم بيّن سبحانه وتعالى ما ينتظره بيّن سبحانه وتعالى ما ينتظره إِنَّ لدينا عندنا لهم أنكالا جمع نكل وهو القيد القيد من الحديد أي قيودا يقيدون بها من الحديد والعياذ ان لدينا انكالا وجحيما يعني نارا تتلظى وطعاما ذا غصه بدل ماهم كانوا في نعمه في الدنيا ستنقل هذه النعمه الى طعام ذا غصة ينشب في الحلق مر المذاق ينشب في الحلق لا يذهب ولا يرجع ذا غصه فالعياب بالله يغصون به يتجرعه ولا يكاد يسيغه وطعاما لا غصة وعذابا اليما لا يعلمه إلا الله مؤلم عذاب مؤلم موجع لا يعلمه إلا الله جزاء على ما حصل منهم في الدنيا من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخريه بالمؤمنين والتهكم باحكام الدين كل هذا ما يذهب سدى وعقوبته قريبه قليلا امهلهم قليلا عقوبته قريبه فلا يغتر هؤلاء ويفرحون بما هم فيه من أذية الرسول وأذية المؤمنين والتطاول على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى أمور الدين لهم موعد لا يخلف ولا يتأخر إذا جاء ولا يفلت منه أحد وطعاما ذا غصة وعذابا أليما متى يكون متى يكون هذا يوم ترجح الأرض والجبال يوم القيامة قيام الساعة حينما ترجح الأرض تتحرك تضطرب والعياذ بالله تزلزل تزلزل الأرض تتحرك تتهدم المدن والقرى بل تنهار الجبال الجبال تنهار الصمب الصم الصلاب تنهار يوم تكون الجبال كالمهنة يوم ترجه الأرض والجبال ترجه يعني ترتعد وتتزلزل وتتحرك بدل أن كانت قرارا ساكنة ترجه الأرض كلها ما هو جزء منها لما يحصل بالزلاج إلى الآن في بعض البلاد ترجه الأرض كلها والجبال الصم الصلابه التي كانت رواسية للأرض واوتاد للأرض تثبتها تزول تطير تصير هباء اولا تكون كثيب وهو الرمل تتحول إلى رمل إلى رمل ينهار كثيبا مهيله أن ينهال بدل ان كانت متماسكه ثم تطير تطير في الهوى تسير الجبال ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر وتسير الجبال سيرا يسألونك عن الجبال وينسفها ربي نسى فيذرها قاعا صف لا عوج فيها ولا أنت تكون الأرض متساوية ما فيها شيء خفي يختفي فيه الإنسان أو يغاب فيه الإنسان لا يرى ما عليها كلها بعيد أو قريب تكون الجبال كالعهن يعني الصوف المنفوش إن لدينا امثالا وجحيما وطعاما ذا غصه عذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وتكون الجبال كثيبا مهيلا هذا موعدهم والعياذ بالله هذا موعدهم وهو قريب متى يكون هذا الله اعلم يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند ربي يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وان ادري قريب ام بعيد ما توعد هذا لا يعلمه الا الله ولا احد يعلم متى تقوم الساعه الا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله يعني وقت قيامها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى تكون الجبال كثيبا مهيلا هذا هو الموعد الذي ينتظر هؤلاء المكذبين أولي وحينئذ ينسون ما هم فيه من النعيم ومن تبقى أعمالهم لا يستطيعون الخلاص منها ولا الانفلات منها نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين الأمر بالصلاة في هذه السورة وبين أن الصلاة لم تفرض إلا في ليلة الاسراء هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرسول قرض قيام الليل وايجابه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم تهجد به نافله لك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة والشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان ستين ختمة وجاء عن البخاري أنه يختم في الصلاة كل ثلاثة ليال وذلك في رمضان سؤاله هل هذا يخالف ما جاء في الامر بالترسل وترتيل القرآن لا لا لا مع ترتيل القران يرتلونه ويقرأونه كله والليل طويل. الليل طويل يمكن تقرا القران في عشر ساعات الجزء ما يستغرق في كل ساعه القراءه المتوسطه في كل ساعه فتقراه في عشر ساعات كم الليل من ساعه الليل طويل ثم هذه كرامات يجريها الله على يد اوليائك ولا نقيسهم بحالنا ما نقيس عثمان بن عفان رضي الله عنه بحالنا ولا نقيس حال الشافع بحالنا هؤلاء أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومكنهم سهل لهم نعم دقوا فضية الشيخ وفقكم الله كيف يتعود الإنسان على قيام الليل مع العلم أنه حريص على ذلك ولكنه يكسل احيانا ويفطر عينهم يعود نفسه يعود نفسه هو يقوم ولو كانت نفسه كارهة يقوم يعزم عليها ويقوم في اول الامر تكون كارهة ثم في اخر الامر تعتاد وتتلذب تتطلع الى القيام اذا جاء وقته تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فتجافأ جنوبهم عن المضاجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العبارة صحيحة وهي لا تعصه بالنهار ليقمك بين يديه بالليل والله. نعم أتعصي لا لا في الليل ولا في النهار نعم يقول فضي... فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يبدأ قيام الليل هل هو بعد المغرب او بعد العشاء يبدأ من بعد المغرب، من بعد المغرب، هو كله قيام ليل لكن بعض أفضل من بعض فقيام آخر الليل أفضل من أوله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إن الأفضل أن ينوع المرء في قيامه فتارة يقوم من أول الليل فتارة من وسطه وتاره من آخره وأن هذا هو الأفضل هو التنوع فهل كلامه صحيح أنا ما هو الأفضل لكن هو لا بس ينوع ولكن ما هو الافضل الافضل آخر الليل الافضل جوف الليل واخر الليل هذا هو الافضل خير القيام قيام داود كما قال صلى الله عليه وسلم كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه يعني يقوم في جوف الليل هذا أفضل نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله رجل من عادته أن يصلي بعد العشاء سبعة أو خمسة ركعات وينوي بها قيام الليل والوتر فهل يعد ذلك من قيام الليل أم لا بد أن يكون القيام بعد نوم يا أخي قلنا لكم قيام الليل يشمل الصلاة في الليل النافلة من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل قيام الليل. يقوم وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره وانتهى وطره إلى السحر كما في الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا هل هذا خاص بالصلاة وقيام الليل؟ أم هو عام في كل قراءه سواء كان في صلاه او غيره عام هذا عام في تلاوه القران في الصلاه وغيره يرتل القران ولا يهل ولا يهل كما انه لا يمطط ويمدد مثلما يفعل المتعالمين الان يدعون التجويد ما هو هذا هو التجويد ما هو هذا هو التجويد هذا يشبه ما يكون بالاغاني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يرفع صوته ويرتل قراءته في الصلاة السرية كالظهر والعصر السنة. هذا خلاف السنة يرفع صوته في صلاة النهار هذا خلاف السنة صلاة النهار سريه وصلاة الليل جهة إلا الجمعة والعيدين وكسور يجهر فيها القراءة في النهار نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان يصلي قيام الليل ثم ادركه اذان الفجر فهل له ان يوتر حتى مع الاذان لا إذا ادركه طلوع الفجر ينتهي انتهى وكره صلى الله عليه وسلم الى السحر فينتهي بالسحر لكن يقضيه الضحى يقضيه الضحى شفعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في تفسير قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أن معنى قوله ومن يعصي يعني الشرك إينا. لأن الله قال في آخرها فإن له نار جهنم خالدين فيها إينا. يقول اشكل علي آية في سورة البقره وهي قوله سبحانه عن آكل الربا ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فكيف ما قال ابدا ما قال فاولئك اصحاب النار خالدين فيها ابدا هم فيها خالدون خلود يطلق ويراد به طول البقاء من غير دوام ويطلق ويراد به الدوام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس عندما يطلب منه طلب فانه يقول مؤكدا وتكل الله فما حكم ذلك نعم هذا الالتزام والتأكيد ما قال وكل الله او اتكل على الله اتكل على الله وتوكل الله في نعم ويقول فضيله الشيخ حفظكم الله ما حكم من يقول فعلت كذا وكذا والباقي على الله نعم يقول فعلت السبب وحصول المطلوب على الله نعم لا. لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو هل فيها أنواع التوحيد الثلاثة ما ما فيها هي ربوبية توحيد الربوبية توحيد الربوبيه إلا إن كان من قوله توحيد وكيلة والتوكل عبادة يكون من توحيد اللولية يمكن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من بعض طلبة العلم من يقول ان تفسير الشيخ السعدي, السعدي رحمه الله هو تفسير عامي فهل كلامه صحيح هذا ما يعرف التفسير ولا يعرف تفسير الشيخ السعدي تفسير علمي وأسلوبه سهل فهو تفسير ممتاز جيد وهو مضمن لكلام الشيخين بن تيميه بن وبن القيم لا سيما في أمور التوحيد والعقيدة وهو تفسير جيد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى الاستدراج المسلم الذي لا يلتزم بالإسلام ولديه كثير من الأموال ويعجب بأمور الدنيا فهل أمواله استدراج له؟ إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا الاستدراج إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا هو الاستدراج والإمهال عليه أن يتوب إلى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب تسميتهم بأولي النعمة وهل هناك فرق بين النعمة والنعمة لا فرق بينهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما منافع الخمر التي ذكرت في سورة البقرة. هذا في أول الأمر لأن الخمر حرمت على التدريج لأن الناس غارقون فيها وتعلقون بها فلو حرمت من أول الأمر لا صعوبة تركها. الله حرمها على التدريج الأول. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذ الاول قال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس هذا تعريف بتحريمهما لأن ما ما ضرره أكثر من نفعه فلا خير فيه العاقل ما يقدم عليه فهذا من باب التنفير منها لكنه لم يحرمها لكن فرهم منها. ووكلت المقارنه الى عقولهم كيف تاخذ ضرر كبير علشان نفع يسير ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حرمها الان تحريما مقيدا بالصلاه ثم حرمها تحريما باتا في جميع الاوقات في سوره المائده يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فعند ذلك انتهوا وتركوها لأنهم تدرجوا فيها حتى تركوها تخلصوا منها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله والمنافع التي فيها ماليه فيها اقتصاد وفيها طرب ولذ لكن يعقبها شر ويعقبها اسمهما اكبر من نفع الميسر فيه منفعه ماليه واقتصاديه ويحصلون على ارباح لكنها ارباح سحت ومحرمه وتفضي الى الشر وإلى والعداوة والبغضة لأن المغلوب يعادي الغالب في الميسر والقمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول القائل توكلت على الله ثم على فلان لا يقول توكلت على الله فقط يقول وكلت فلان يقول وكلت فلان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الترتيل في الدعاء ترتيل في القران القرآن القران ترتيلا اما الدعاء فلا يرتل نعم ولا يشبه في القرآن لا يشبه الدعاء وكلام الناس في القرآن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءه قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ما حكم قراءة قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إذا آذاه أحد أصدقائه إذا آذاه أحد أصدقائه هنا ما الهجر الجميل مطلوب مع الأصدقاء أو مع الأصدقاء أو لا بعد مع الأصدقاء أو لا تتركه ولا تؤاخذه ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك رابط بين الآية وهي قوله سبحانه والرزة فهجر في سورة المدثر وهذه الايه وهجرهم هجرا جميلا هذا هجر للمشركين وذاك هجر للاصنام والرجز عن الصنم فاهجر اي اتركه اي اترك الاصنام واهلها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله اتخذ الهه هواه يعني يتبع شهوته وان خالفت امر الله عز وجل فإذا تعارض شهوته ورغبته ومحبته مع ما يحبه الله ويأمر به فهذا اتخذ إلى هواه لأنه واجب أن يطيع أمر الله ولا يطيع أمر نفسه وهواه نعم يقول وهل تقال هذه للمسلم المخطئ العاصي؟ نعم يكون عنده هو اتخذ اله هواواه قد يكون انه كفر أكبر وقد يكون دون ذلك حتى من المسلم حتى من المسلم إذا آثر ما ترضاه الله نفسه على ما يرضاه الله وقدم رضا نفسه على رضا الله قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموالهم فرفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكنها ترضونها احب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها حبى إليكم من الله ورسوله وجهاده سبيله وتربصوا وعيد من الله عز وجل نعم يعم المسلمين وهو الكفار لكن كل على حسب عمله وما أقدم عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الفخر هل هو جائز استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل, دار أبا من دخل دار أبي سفيان فهو امن حين قال الصحابة إنه رجل يحب الفخر هذا من باب التاليف يا أخي هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأليف أبو سفيان زعيم قريش فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألف بهذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة أم لم يقراها ثم قرأها مرة أخرى فهل عليه سجود سهو لانه شك في فعل ركن اي نعم اي نعم يقراها من قراءتها ويستغفر عن تردده الذي حصل نعم ويقول ما مقدار وقت الفصل المعتبر لاعاده الركن الذي نسيه خلال الركعه أثناء الصلاه نعم ما مقدار وقت الفصل المعتبر لإعادة الركن, الذي نسيه, خلال الركن الذي نسيه خلال الركعة أثناء الصلاة وهل من خرج ما ال... لم ينتقل إلى ركن آخر ما لم ينتقل إلى ركن بعده فانه يأتي بالركن الذي شك فيه أما إذا دخل في الركن الذي بعده فلا يرجع يستمر ويأتي بركعة كاملة بعد ياتي بركعه كامله بدل الركعه التي شك في ركن منها تقوم التي بعدها مقامها ويلغي التي فيها الشك يلغيها نعم يقول وهل من ترك ركنا وخرج من الصلاه ثم خرج من المسجد عليه اعاده الصلاه كامله ان كان العاد قريبا فانه ياتي بركعه ويسجد للسهو أما إذا قال الفصل أو انتقل وضوهو فلا بد من إعادة في الصلاة من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي صلاة الإحاطة وما حكمها؟ يقول ما هي صلاة الإحاطة وما حكمها؟ أعرفها. أعرف صلاة الإحاطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ظهرت عليه علامات الرجولة قبل سن الخامس عشرة. هل يعتبر بالغا مكلفا يعتبر مراهقا لا يعتبر بالغا إلا بعلامات البلوغ إذا حصل معه علامة من علامات البلوغ فهو بالغ أما إذا قارب البلوغ هذا يقال له مراهق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقول يا فلان إني أتوسل إليك بعد الله سبحانه هل يجوز أن يقول القائل يا فلان إني أتوسل إليك بعد الله كيف أتوسل إليك بعد الله ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أثناء طواف الإفاضة أثناء طواف الإفاضة تنجست قدمي فمسحتها على البلاط وأكملت طوافي فهل طوافي صحيح لا يتنجست ودمك ولا بد من غسل النجاسه لا بد من غسل النجاسه بالماء وتستأنف الطواف انما هذا النعل النعل هو الذي يمسح بالتراب اما الرجل واليد لا يكفي مسحها لا بد من غسله مثل الثوب مثل... نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه المقوله صحيحه إن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك صح الكفر اعم من الشرك الكفر يشمل الملحد الذي لا يؤمن بإله ولا برب هذا ملحد وأما المشرك فهو يؤمن بالله ربا ويؤمن بربوبيته لكنه يشرك به في عبادته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يستدل على جواز الإقامة بين المشركين واهل الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم وأكل من طعامهم هل هذا الإقامة جابت دعوتهم وأكل من طعامهم ليس الإقامة الإقامة تنزل بينهم تسكن في بلادهم ديارهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان الدعاء بين الأذان والاقامه من مواضع الاجابه فهل يرفع الداعي يديه عند دعائه بعد أدائه الراتبه القبليه بعد النافل لا لا يرفع يديه انما بعد الفريضه لا يدعو بدون رفع يدين نعم وكذلك سؤاله بعد الفريضه حفظك الله هل يرفع اليدين يقول انما يرفع يديه بعد الفريضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقية على الكافر هل هي جائزة الرقية رقية الكافر هل هي جائزة نعم الصحابة رقوا الذين رقوا الذين وهو كافر الرقية لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف وما حكم العمل به احتجاج به لا لا يحتاج به أما العمل به يستأنس به أنا بس أما الاحتجاج به على انه دليل لا ولا يبنى عليه حكم لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا. لكن يعمل به في, في الطاعات والعبادات يستأنس به ان تكون هذه العبادة ثابتة بدليل غير دليل صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة هل ايش هل التحذير من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة ما دام ما عينت تحد هذا من المسيح ما تحد أما لو عين شخص في كن هذا من الغيبة غيبة الشخص المعين إن كان فيه مصلحة راجحة لا باس وإن كان المضره أكثر لا يجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يستخدم التفسير الإشاري في جميع آيات القرآن هذا عند الصغير تفسير الإشارة هذا عند الصغير تفسير معروف مما بالقرآن فسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة أو يفسر القرآن بتفسير الصحابة أو يفسر القرآن بتفسير التابعين هذه وجوه التفسير وأما تفسيره بالرأي أو بالإشارة كما عند الصوفية فلا لا, لا يوجد نعم يقول وما نوع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في سورة النصر في سورة النصر عندما فسر آيات السورة بقرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم هو واضح من السورة يا أخي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج سبح بحمد ربك واستغفر كان صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ونزول هذه الآية كان يكفر من الاستغفار كان يكفر من الاستغفار عملا بهذه الآية وترقبا للأجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال لنا أحد الأساتذة في الجامعة إن المسلم إذا ذهب إلى الساحر من أجل أن يعرف عدوه مثلا وما أشبه ذلك دون أن يعتقد في الساحر بأنه يضر أو ينفع فإن هذا العمل من الكبائر لكنه ليس بكفر هذا كلام باطل لا يذهب إلى الساحر ولا يسأله من أتى كاهنا والكاهن يدخل فيه الساحر من وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولما سئل عن الكهان قال لا تأتي لا يذهب إلى هؤلاء المخرفين والسحره والكهان والمشعوذين ما يذهب إليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجب على المراه ان تحل شعرها اثناء الوضوء لا ميز. يكفي ان تمسح ظاهره يكفي ان تمسح ظاهره حتى في الجنابه ما تنقله تغسل ظاهره إنما نقضه على الخلاف إنما نقضه في الغسل من الحير هذا محل خلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن وهل له أن يرفع يديه عند ذلك عند ختم القرآن بعد ختم القرآن يدعو هذا الذي ورد عنه السلام أما أنه يدعو بعد قراءة القرآن غير ختم هذا ما أعرفه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رزقني, رزقني الله منزلا جديدا فهل يشرع لي أن أذبح ذبيحة وأطبخ طعاما وأدعو المسلمين إليها إن كان هذا من باب إن كان هذا من باب اعتقاد أن الذبيحة تحل البركة وتدفع الجن هذا لا يجوز هذا لا، أما إن كان من باب العادات هذا إن كان من باب العادات وإظهار الفرح والسرور بسكن البيت جمع الأقارب والأصدقاء والإخوان هذا لا بأس به، هذا من المباحات. أنا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا متزوج من امرأتين إحداهما لديها أولاد والأخرى ليس لدي ليس لديها أولاد. يقول وأنا ضابط في الجيش وسوف أذهب إلى الطائف لأجل دورة هناك فهل يجوز لي أن أخذ المرأة التي لا أولاد معها لحاجتي إلى زوجة هناك تكون معي واتي إلى الرياض كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب الاستطاعة إذا رضيت الزوجة ذات الأولاد بالبقاء رضيت انك تساهل للأخرى لا بس ما إذا لم فلا بد من القرعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعه سافر ربيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقترضت ألف جنيه من صديق لي ونحن في مصر ثم جئنا سويا إلى الرياض فهل اردها له بالجنيه أم بالرياض نعم يجوز أن تصرفها بالريال ويجوز أن تردها بالجني آخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نوى إنسان الصيام من الليل صيام النافلة ثم استيقظ بعد طلوع الفجر فشرب ظانا أنه ما زال في الليل لأن مؤذن المسجد لم يؤذن للفجر ذاك اليوم فهل يتم صيامه؟ ما دام شرب متعمدا بعد الفجر. الصيام غير صحيح يعني متعمد للشر ولا ينفع كونه يظن أنه ما طلع الفجر العبرة بالواقع العبرة بالواقع وهذا شرد بعد طلوع الفجر متعمدا للشر ما هو الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب الحيدة الكليناني هل هو ثابت النسبة له وما رأيكم في هذا الكتاب لا شك إنه ثابت ومشتهر عند العلماء انما شكك في بعض المعاصرين الذين لا علم عندهم واشعر ادراه عن هذه الكتب وينفي بعضها هذا كله من التخرص وهذا الكتاب موثوق عند اهل العلم وينقلون منه ويذكرونه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذا والد يقول إنه يدخر مالا لتزويج أحد أبنائه. وسؤاله هل, هل على هذا المال زكاة؟ نعم. إذا حال عليه الحول وهو مبلغ نصاب وأكثر تجب هذه الزكاة لأي غرض يريده. لأي غرض يريد ومعه الزكاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله امراه حجت قبل خمس سنوات. وطافت طواف الافاضه بدون وضوء وقد كانت جاهله بالأمر فماذا عليها الآن وهل حجها صحيح حجها صحيح لكنه ناقص تحتاج الى طواف الافاضه لانه ركن لا بد منه فترجع تأتي بطواف الافاضه ولو كان متاخرا تاكيدا لانه باقي ذمتها ولا يتم حجها الا به ان كان حصل عليها جماع إنها تذبح هديه تذبح هديه في, في مكه وتوزعها على الفقراء اذا لم يحصل عليها جماع ففي انها ترجع تطوف بنيه طواف الهدى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم من يأمر أصحابه بعمل جدول يكون على هيئه هل صلى الظهر وبقية الصلوات في المسجد بأن يضع علامة صح ان صلى هذا عند الله ما يحاسب الناس والله ما يحاسبهم لكنه يأمر بالصلاة ويحث عليها وينكر على المتخلف والمتساهل أما حسابهم هذا عند الله جل وعلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الأجرة على القراءة على المريض أو القراءة على الماء لا بس بذلك نبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين رقوا والذين وأخذوا منهم قطيعا من الغنم لا بس داخل الأجر على الرقيه في القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما يتم إدراك الركعة هل هو بالركوع فقط أم بالفاتحة والركوع إدراك الركوع يكفي لأن أبا بكر جاء والرسول راكع فركع معه لكن قبل أن يدخل في الصف دب ودخل في الصف فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف ولم يأمره بإعادة الصلاة دل على انه اعتد بالركعة وقراءة الفاتحة تسقط في هذه الحالة حتى عند من يجيبها تسقط لأنها فات محلها لم يتمكن منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأذكار المشروعة عند النوم هل هي خاصه بنوم الليل فقط ام في جميع النوم نهارا وليلا نوم الليل في نوم الليل نوم النهار ما يسمى بيات ما يسمى نعم انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه